بطارة فأبذف غصي الجنوب يديه قبل أن يدخلهم الإناء قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتفر من الجنابة وضع له الإناء فيصب على يديه قبل أن يدفلهم الإناء حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلهما ثم سمضمض والتنشق ثلاثا ثم يصب على رأسه من أكفي ثلاث مرات ثم يفيض على جسده والحديث صحيح الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الحديث فيه بيان كيفية اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وهو تشريع للأمة وبيان للكيفية ليتعلموا منه صلى الله عليه وسلم كيف يغتسل فيقتدون به لأنه قدوتهم فإذا كان المرء جنبا فإنه لا يدخل يده في الإناء الذي فيه الماء حتى يغسلها خارج الإناء ثلاث مرات يغسل الكفين ثلاث مرات فإذا غسل الكفين ثلاث مرات أدخل يده في الإنى اليمنى وغسل فرجه وما حوله حتى ينطأ ثم بعد ذلك يأخذ باليمنى ويغسل كفينه ثلاثا بعد الاستنجاء. غسل الكفين يتكرر مرتين، ثلاثة ثلاثة. غسلهما قبل إدخالهما الإن للإستنجاء، ثم الإستنجاء ثم البدء في الوضوء مع التسمية يغسل الكفين يدخل اليد اليمنى الإن ويغسل ويغسل كفيه ثلاثة. ثم يتوضع وضوءه للصلاة في المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ثلاثا وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الأذنان ولا يبقى إلا رجلا ثم يغسل شقه الأيمن فالأيسر ثم يفض الماء على سائر جسده وهو مع ذلك ينحي يديه أن مس عورته فإذا أكمل اغتساله تنحى قليلا وغسل القدمين اليمنى في اليسرى وإن غسلهما في مكانه صح ذلك وبهذا هذه العملية وهذه الكيفية يكون قد أتم الطهارتين من الحدث الأكبر والأصغر فيقوم على طهاره هذه هي السنة فإذا قدر ومس بكثه عورته قبلا أو دبرا فإنه يعيد الوضوء بعد أن يكمل اغتساله، يعيد الوضوء من جديد لأن مستى الأوره ناقض للطهارة نعم باب ذكر عدد غطر اليدين قبل إدخالهما الهنا، قال أخبر ما أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي سلامة قال فألت عائشة رضي الله عنها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على يديه ثلاثة ثم يغسل فرجه ثم يغسل يديه ثم يمغمض ويستنشف ثم يفرغ على رأسه ثلاثة ثم يفيض على سائر على جسده وإثناده صحيح بمع الحديث الأول بيان للكيفية. نعم. باب إزالة الجنبي الأذى عن جسده بعد غسل يديه. قال أخبرنا محمود بن غيلان. قال أنبانا نظ. قال أنبانا شعبة. قال أنبانا عطاء بن السائب. قال سمعت أبا سلمة أنه دخل على على عائشة رضي الله عنها. سأله عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة. فقالت. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء فيصب على يديه ثلاثة فيغسلهما ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل ما على فخضيه ثم يغسل يديه ويتمضمض ويستنشف ويصب على رأسه ثلاثة ثم يفيض على سار جسده وإسناده صحيح نعم مدلة عليه الأحاديث الأولى مدلة عليه الأحاديث الأولى باب إعادة الجنوب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده وعلى أفضلنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن عبيد عن أطاء بن السائب عن أبي سلامة بن عبد الرحمن قال وصفت عائشة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة قالت كان يغسل يدي ثلاثة ثم يفيق بيده اليمنى على الإسرى فيغسل فرجه وما أصابه قال عمر ولا أعلمه إلا قال يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات ثم يتمضمض ثلاثة ويستنشق ثلاثة ويأسل وجهه ثلاثة ثم يفيض على رأسه ثلاثة ثم يصب عليه الماء وإسناده صحيح باب, باب ذكر وضوء الجنوب قبل الغسل قال أخضرنا كتيبة عن مالك عن هشاء بن عن أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتفل من الجنابة بدأ فغفى يديه ثم, ت... ثم توضأ كما يتوضى للصلاة ثم يخل أصابعه الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف ثم يفيض الماء على جسده كله والحديث صحيح باب تفليل جنوب رأسه قال أخبرنا عمر بن علي قال أنبأنا يحيى. قال أنبأنا هشام بن عروة قال حدثني أبي قال حدثتني عائشة رضي الله عنها عن غصر النبي صلى الله عليه وسلم من الجناب أنه كان يغصر يديه ويتغضى ويخلل حتى يصل إلى شعره ثم يفلغ على سال جسره والحديث صحيح قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب رأسه ثم يخفي عليه ثلاثة والحجر صحيح كان فيه زيادة تفضل الشعر حتى يدخل أصابعه على تصل إلى أصول الشعر الرجل والمرأة لأن لا يبقى شيء من جسده ما أصابه الماء فهو أن يتحرى جميع جسده من الرأس ومن المعاطف والآباب والركب الركب يتحرى أن يصل الماء إلى جميع الجسد هذا هو الغشل الصحيح وهكذا المرأة الحائض والمرأة النفسة إذا اندتع حيض الحائض وجد النفاس شريعة لهم الاغتسال والاحتياط في الاغتسال المبالغة للحيطة حتى لا يبقى جزء من البدن إلا يمشه الماء مع استعمال الحواد كالصابون ونحوه. نعم فأهد فيما يكفي الجنوب من إفادة الماء على رأتي قال أخطرنا قتيبة وعلى حدثنا أبو اللحوط عن أبي إصحاب عن سليمان بن صلاد عن جبير بن مطيع عن بن من قال ثمار في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم إني لا كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصيغ على رأسي بالماء هكذا ثلاث أقوف والحديث صحيح. باب ذكر العمل بالغسل من الحيض. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عصور مها بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيط فأخبرها كيف ترتفل ثم قال خذيك سلقة من مسك فتطحاري بها قالت وكيف أطفر بها فاستفر كذا ثم قال سبحان الله تطحري بها قالت عائشة رضي الله عنها فجذبت المرأة وقلت تستبعين بها أثر الدم والحجر صحيح يرى في بيان قسل الحيض هو مثل قسل الجنابة وفيه زيادة أن لما لا أنه لما كان دم الحيض له رائحة قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ الحائض التي انقطع حيضها شيء له رائحة طيبة تتبع به أثر الدم، أي تضعه على أثر الدم، مجرى الدم، من أجل أن تذهب الرائحة، وإلا فالواجب هو الابتسال، وهذا من السنة. باب ترك الوضوء بعد من بعد الغسل. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبي قال أنبان الحصن بن صالح عن أبي إسحاء قال وحدثنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن أبي إسحاء أي أسود عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضع بعد الغسل والحجر صحيح نعم إذا اقتفل الإنسان على الكيفية التي سبب ذكرها فقد جمع بين بين رفع الحدتين الأسعر والأكبر لا لا لا يتوضع تباع السم لا يتوضع إلا إذا نتعوته فانتدروده معا لابد يركب سنة الترتيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المسلم هذا للفقهة في تفاصيل يرون بأن من, من كان جنبا وانغمت في الماء بجميع جسد جسده ثم خرج فهو على طهارة كاملة لكن هذا خلف السن حتى لو قررأ أجزأه ذلك إلا أنه خلاف السنة التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة الأمة نعم باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه قال أصبرنا علي بن حجر قال أنباءنا إيسا عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباد قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة ثم أدخل بيمينه في الإناء فأخرغ بها على صرجه ثم غسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها هذاك شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أثرغ على رافه ثلاث حسايات من أكفه ثم غتل سائر جسبي ثم تنحى عن مقامه فغتل رجليه قالت ثم أتيته بالمنديل فرده والحديث صحيح باب ترك المنديل بعد الغسل فيه زيادة ذلك اليسرى لأنه يباشر بها إماطة الأذى ما يعلق بالفرد وما حوله نتيجة الجماع فالجسرة تباشر هذا الأذى فهو يجتهد في طهارتها بالتراب يعني يدلكها بالتراب ويفيض عليها الماء فتنقى لأنه باشر بها أماط بها الأذى ويقوم مقام التراب ما هو موجود من الوسائل في هذا الزمن الصابون، اللفة، الشامبو وغيره من هذه الوسائل التي هي تستعمل في هذا الزمن. تقوم ما دام الطراب، وأما في أصل النبوة وبعد ذلك لا توجد هذه الأشياء. نعم. باب طرفي المنديل بعد الغسل. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب. قالنا فلان محمد بن يحيى ابن ايوب ابن ابراهيم قال حدثنا عبد الله ابن ادريس اللعمش عن اللحمي عن سالم عن قريش ايبي عباس إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتسل فاتئ بمنذيل فلم يمسه وجعل يقول بما يها كذا والحديث صحيح هذا فيما تعلق بتنشيف التنجي تنشيف الجسد بعد الاغتسال هل هو مشروع او له اثر على الوصب والجواب انه لا حرج اذا اراد ان ينشف جسده بثوبه بعد الاغتسال مباشرة لا حرج وان وان لم ينشف فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له المنديل لينشف به اعضاءه وجسده رد لا لتحريمه لو كان حراما لبين ذلك وأخذ ينفض الماء من يديه فمن اقتصر على نفض الماء بيديه فهو سنة ومن أخذ المنديل ونشف به فالوضوء اللعو الغتس لإقتصار صحيح لأنه قد رفع الحدث ولا علاقة للتنشيف ب الحدث او إجالة الماء او نحو ذلك ابدا لا شيء ما وقت الحاجة اليه في الايام الباردة شديدة البرودة وفي المناطق الباردة يحتاج الانسان الى تنشيف اعضائه حتى لا يتعرب لضربة البرد ما بوضع اذا اراد ان يأكل قال أخبرنا حميد وعلى أخبرنا حميد بن مساعدة عن سفيان بن حبيب عن شعبة قال وحدثنا رحّدتنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن عن شعبة عين الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال عم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنوض توضأ، زاد عمر في حديثه وضوءه للصلاة والحديث صحيح بعد اقتصار الجنوب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل هذا الوضع أغل أحواله من السنع المؤكدة ومن العلماء من قال بوجوبه لمن أراد أن ينام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شئل أينام أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضى فأخذ من هذا الحديث بعض العلماء الوجوب وأنه إذا أراد الجنوب أن ينام وجب عليه أن يتوضى لأنه يخفف من الحدث ولا يجيل الحدث إلا الاغتشال ومن العلماء من قال بالشنية أي أنه من الشنة إذا أراد أن يرقد قبل أن يغتسل توضأ وإذا أراد أن يأكل كذلك توضأ من الشنة المؤكدة نعم باب اغتصار الجنوب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل قال أخضرنا محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنوب تغضى وإذا أراد أن يأكل غسل يديه والحجل صحيح نعم كأن الوضو سنية الوضو متأكدة الجنوب إذا أراد أن ينام أما إذا أراد أن يأكل اقتصر على غسل يديه إن توضع إن توضع أتى بالسنة وإن اقتصر على غسل يديه كذلك أتى بالسنة وفي على كل حال اغتشار قبل النوم أفضل لأن ال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 لا تعود إليه النفس فيكون ميتا فيكون على ظهاره وكذلك ثبت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنوب ملائكة الرحمة والمؤمنون بحاجة إلى دخول الملائكة واستقفال الملائكة لهم فالمبادر إلى الانتصال أفضل من التأخير ولكن لسهولة الدين وتسير على المسلمين في هذه الشريعة جاز له أن ينام بدون اكتشار على الوضوء جاز له ذلك نعم صد جاهز صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. قال في سلما أبي داود رحمه الله: فسره أبواب فتح الصلاة. بابه ما في جبين بالصلاة. حذَّر أحمد بن محمد بن حنبل حذَّر شفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه على غايته رسول الله صلى الله عليه وسلم. في السفاح الصلاة رفع يديه حتى يخاف يمن كبين، وإذا أراد يرتعع رعدما يرفع رأسه من الركوع. وقال سفيان مرة إذا رفع رأسه وعشر ما كان يقول رعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين الحديث صحيح. رفعه المخالي ومسيل. هذا الحديث يتعلق بي. رفع اليدين في المواضع التي يرفع المصلي فيها يدي إمام ومأموم ومنفرد وهي عند جمهور أهل العلم أربع مواضع الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه حدوى منكبين يعني السبابة تحاب فروع الأذنين والإبهامين تحاب المنكبين قائلا الله أكبر والموضع الثاني إذا أراد أن يركع قال الله أكبر وركع يرفع يديه ثم يكبر للرقوع والموضع الثالث عند التسميع عند الرفع من الرقوع سمع الله لمن حمده ويرفع يديه والموضع الرابع إذا قام من الشهود الأول رفع يديه هذه أربع مواضع عند جمهور العلماء وضعهم يزيد رفع اليدين عند الرفع من السجود. إذا سجد ورفع رفع يديه. أخذ بها وأضهل عن لأنها وردت رواية. وأما رواية كان يرفع يديه في كل خفض ورفع هي ضعيفة. فالأخذ. بما عليه جمهور أهل العلم من المواضع الأربعة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول أربعة مواضع ففضت عن النبي صلى الله عليه وسلم لآسف لا الموضع الخامس الذي فيه الخلاف عند الهوي للسجود عند الهوي للسجود هذا ورد فيه رواية ولكنها ليس لا لم يأخذ بها جمهور أهل العلم أخذوا في رواية الأربع المواضع الذي سبته. واعتبر هذه الواية على صحتها شاذة نعم خدثنا محمد بن شفا الحمسي خدثنا بقية خدثنا الجبيبي عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الثلاثة رفع يديه حتى تكون حذوى منكبيه ثم خبره، وهما كذلك فيرفع ثم إذا أراد أن يرفع سلبه رفعهما حتى تكون حذوى منكبيه ثم قال سمع الله لمن حمده ولا يرفع يديه بالسجود ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الرسوع حتى تنقضي صلاته. والحديث في إحناده بطية من كثير التدليس عن الصلاة، لكنه صرخ فيه بالتدليس. انظر الذي قبله لبعض معناه. لا. حدثنا عبيد الله بن عمر من ميسرة المشني. حدثنا عبد الوارث بن, بن سعيد قال حدثنا محمد بن جهاده حدثنا عبد الجبار بن رائل النصير قال كنت غلاما لا أعرف صلاة أبي. قال فحدثني وائل بن علقمة. أبي قال صليكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه قال ثم انتهف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه قال فإذا أراد أن يرفع أخرج يديه ثم رفعهما وإذا أراد أن يركع رأسه من الرفوع رفع يديه ثم سجد من الرفوع ووضع وجهه بين السيف، وإذا رفع رأسه من السجود أيضاً، رفع يديه حتى فرع صلاته. قال محمد: فذقت ذلك بحكمي أبي الحسن. فقال: هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعله من فعله وتركه من تركه. قال مودود: والله هذا الحديث جمامة عن أبي جهادة. لم تغير رفع من رفعي من السجود. والحديث مشهور في بيان كيفية في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الهيئة كيف يصلي قياما وقعودا وركوعا وسجودا نعم حدثنا مسدد حدثنا يزيد يعني بن زري حدثنا المسعودي حدثني عبد الجبار وائل حدثني أهل بيتي عن أبي أنه حدثهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير والحديث في إسناده ضعف ضعيف مقطع عبد الجبار الموائل لم يسمع من أبيه وانظر الذي قبله فهو الصحيح حدثني عبد الحليم الصافي هذا وأنه يرفع يديه في أربع مواضع. في أربع مواضع. حدثني عثمان بن ماضي شيبة. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النفاعي عن عبد الإبصار بن مائل عن أبيه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانت بحيال من فيه. في وحاذا لإبهاميه وإذنهيه ثم مكبر والحديث صحيحا وأقرأه أحمد في مصنجح حدثنا بشأن المفضل عن عافي بن كليب عن أبيه عم عمرائي بن خجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القلة فصدر فرفع يديه حتى حادث أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يرفع رصعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على رطبتيه فلما رفع رأسه من الرطوع رفعهما مثل ذلك فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل بين يديه ثم جلت ستر شريله اليسرى ووضع يده اليسرى على تخذه اليسرى وحد مرصقه الأيمن على طفله العنى وقبو سنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هاتذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشارت السبابة هذا بيان للكيفية كيفية طلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رقعة وهو رفعه ليدين عند تكبيرة الإحرام وأخذ كفه الأيصر بكفه الأيمن هكذا حتى تكون أصابع على الساعد والكف يقبض الكف وعلى الصدر هذه الكيفية فإذا أراد أن يركع رفع وكبر وركع ووضع كفيه على ركبتين مفرجتي الأصرابة ثم رفع من الركوع ورفع يديه ثم سجد ولا يرفع يديه عند الهوي للسجود على رأي جمهور أهل العلم فإذا سجد سجد بين كفيه والأمر في هذا واسع ربما يؤخر قليلا لا حرج ولكن أحسن هيا أن يكون ساجد بين كفتي مضمومتين أصابع، ثم إذا جلس وضع كفتيه على ركبتيه مضمومتين الأصابع بدون أن يعقد شيئا بين السجدتين فإذا جلس لتشهد جلس مفترش ذيله اليسرى تشهد الأول، فقضى تشهده واضعا كفيه على فخذيه، قد عقد بين الوسطة والإبهام، وقبض البنصر والبنصر، وحلق بين الوسطة والإبهام ورفع السبابة. فإذا حركها فهو يدعو بها، عند مواطن الدعاء يحركها، وذوارد يدعو بها، ثم إذا انتهى من التشفود، وهو الاكتصار على وأشهد أن محمد عبد الله عبده ورسوله نهى بقائما للركعتين الأخيرتين من الرقائية أو للركعة الثالثة من الثلاثية من المغرب. وفي التشهد الأخير يجلس متوركاً أن يدخل رجله اليسرى تحت ساقه الأيمن هذه أحسن هيئة وواضعاً كالطيع على فخديه كالحال في التشهد الأول فيعطي بالتشهود والصلاة الإبراهيمية ويختار من الدعاء ما له ثم يسلم تسليمتين عن اليمين والشمال قائلا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ويكون قد خرج من صلاته على الكيفية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. وردت أرى الانترنت من الشبكة وانتبوتية من فرنسا وقل بمثل لقالب العلم المتدي ما هي الكتب التي ينصرونه بها في مختلف الفنون؟ يقول بمثل لقالب العلم المتدي ما هي الكتب التي ينصرونه بها يبتدي بمختصرات الفنون يبتدي بالمختصرات في العقيدة في الثلاثة الأصول للشيف عمد عبد الوهاب ومؤلفات نحوها كشف الشبهات والأربع القواعد والأصول الستة وكذلك كتاب فضل الإسلام وأصول الإيمان هذه ما يتعلق بالعقيدة فيما يتعلق بالتفسير يقرأ تفسير المفصل الذي يصلي به الأربع الأجزاء إلى ثورة طاف ما محاولة حفظها ويولي القرآن عناية سلاية وتفهم للأحكام وفي الحديث يبدأ بالأربع النبوية وبعدها عمدت الأحكام وبعدها بلوغ المرام وهكذا يترقى في الفنون سيرة نبوية يقرأ مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي الفقه يقرأ عنده الأحكام أوجاد المستقنع ثم بعد ذلك يستطيع بمشورة العالم الذي يقرأ عليه يستطيع يتركض في الفنون من المختفرات إلى المتوسطات في الشروع إلى المطولات والله عز وجل يفتح على من صدق في الطلب وسلك الطرب الصحيحه نعم من فرنسا تقول تريد السفر من فرنسا إلى الجزائر في شهر رمضان ولا تعلم كم ستنفس في الجزائر شهرا أو شهرين لا حكم الصلاه الصلاة بالنسبة لها إذا تافر الإنسان إلى بلد وهو لا يدري متى ينتهي غرضه ياد له القصر في الصلاة لذا له أن يكسر الربائية في الصلاة الظهر والعصر والإشاء لكن إذا صلى مع جماعة مقيمين أتم بهم لا يكسر بالنسبة للرجل يجب عليه أن يصلي في المساجد فيأتم بالمقيم فلا يكسر وأما المرأة إذا صلت في بيتها له أن تكسر إذا علمت إذا كان لا تعلم متى تبقى حاجتها فتنصره لكن إذا علم عرضت بأنها ستمكن أكثر من أربعة أيام وجب عليها الإتمام على رائع جمهور العلم إذا كانت متأكدة أنها ستبقى أربعة أيام فأكثر وجب عليها الإتمام لأنها سيقبنت هذه المدة أما إذا كانت شاك ما تدري تنتهي حاجتها اليوم الذي تنزل فيه البلد او غد او بعد غد او نحو ذلك فهي تستمر على القفر حتى تنتهي حاجتهم في, في بلد الذي سافر الذي سافر الذي له أهل مؤهل له بيت وله أهله يتبعون نقيبا يقول في هذا الشهر مثل في هذا العصر قليل زيارات للأهل إلا بالمناسبات. أما نصيحتكم بخصوص صلاة الرحمة وما عاقبة ذلك من ناحية الشر من الإمارات. <تصفيق> يقول مثل في هذا العصر قليل زيارات للأهل إلا بالمناسبات. أما نصحكم بخصوص صلاة الأرحام وما عاقبة ذلك من ناحية الشر. صلاة الأرحام أمر بها ومنهي عن القطعة. ولكن بحسب إسر الإنسان وإسره واستطاعته وعدم استطاعته فإن لم يصل بالأقدام لمانع من البوانع فبالوسائل المتاحة في هذا الزمن فالهاتف والرسائل والصلها شأنها عظيم لا بد من الإناية بها حتى لا الإنسان في القطيعة إلا أنه لا يحدد بحد لا يجوز الإنسان أن يتجاوزه بل بحسب استطاعته وقداته يصل الأفحام والأقارب قد يقول أن إمامهم في ثلاثة تراويح بعد أربع ركعات يجلس ويلقي كلمة أو مرعبة ما حكم هذا العمل مرعبة الناس طيب لا حرج لا يتخذها بأنها سنة وإنها من باب تذكير الناس او اذكاء الدروس وتعليمهم لا حرج مثل صلاتنا للاشياء وجلوسنا ل جراءة الفقه في الدين هذا لا حرج فيه ولكنه لا يلزم الناس لذلك ولا يدعي بأن هذه هي السنة لأنه لا بد بعد صلاة التراويح من كلمة لا إن حصل فذاك وإن لم يحصل فلا يا الشيخاء الآن بعضهم يعني بعد أربع رحات تصوّجت يعني إيجت صلّجان صلاة التراويق 8 رحات ثم يعطي الناس كلمة ثم بعد ذلك يواصل إذا كان الجمعة ما عندهم مانع ويحبون هذا لا حرج لا حرج بس بشرط لا يشبع الجماعة او لا يحرمهم الضضل فينصرقون يصلي بهم حتى يكمل وبعد ذلك يكون الدجس هل جوز صراح من غلي ما اذا وجد غيره فلا فلا يرشح الإمامة إذا وجد صاحب السنة المتمسك لا يرشح المبتدع والفاسق للإمامة أما إذا كان مفروض من جهة رسمية فصلي وراءه لا تفوت صلاة الجماعة والجماعة وإثمه عليه صلى الله وسلم وظارفنا رسول <تصفيق>